القرآن ثبوته قطعي وكله متواتر وكله صحيح السنه تختلف انها فيها في الثبوت درجات وايضا في هناك احاديث ضعيفه او موضوعه كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج شوي تعب السنه من ناحيه هذه القران هذا الكتاب كله حجه أما السنة فهناك من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك احتاج أهل العلم أن يكون هناك علماء في الجرق والتعديل ودراسة العلل وغير ذلك ليبينوا صحيح الحديث من ضعيفه فالقرآن لا يحتاج هذا النظر لأن جميعه متواتر من ألفه إلى يائه بينما السنة النبوية لا فهي تختلف في ثبوتها وتختلف أيضا في صحتها فيها، فأول شيء تتأكد من الصحة هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو فعلا أو تقربا أو لم يثبت لا بد أن تكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا كلام قاله أو فعلا شيئا فعله أو تقريرا شيء سووه قدامه قالوه قدامه وسكت هات قرير النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا سنة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 أن يجمع الحديث الصحيح فقط. البخاري هو أول من بدأ بجمع الحديث الصحيح فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح الجامع المسد المختصر. طيب، فجمع الحديث صحيح، ثم لما جمعها رحمه الله عرضه أو عرض هذه الأح... عرض كتابه أو عرض هذه الاحاديث على بعض علماء زمانه. عرضه على الإبن المديني وأحمد بن حنبل ويحب بن معين وهم كبار علماء السنة والحديث فوافقوه عليه على هذا الكتاب على هذه الأحاديث اختلفوا معه في أربعة أحاديث أصر البخاري على بقائها ويقول العقيلي والقول فيها قول البخاري يعني البخاري هو الصح ثم بعد ذلك بعد هؤلاء الأئمة جاء أئمة آخرون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 تؤخذ من كلام البخاري ولا من كلام مسلم ولكن من اجماع الأمة فأجمعت الأمة على يعني مدار أكثر من 13 قرن تقريبا تكلم البخاري توفي 254 يعني في القرن الثالث الهجري طيب نحن الحين في القرن 1415 الهجري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 أنت تعرف هذه الحديث تعرف تنظر في الرجال وتجمع الطرق وتنظر فيها ثم تحكم عليه بالصحة أو الضعف إذن معرفة الحديث الصحيح إما بما أجمعت عليه الامه وهما البخاري مسلم أو بما صححه العلماء أو بما اجتهدت فيه أنت وكنت من أهلي الاستهاد وذا قال المؤلف هنا مطدر التلقي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الصحيحة هذه نتنبه لها وهي قضيه الصحيح من سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم طيب قال كل ما صح من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به وان كان احادا في العقائد وغيرها السنه ليست كالقران القران كله متواتر متواتر يعني رواه مجموعه عن مجموعه عن مجموعه عن مجموعة, عن مجموعة, عن مجموعة لين يصل الينا هذا معنى متواتر السنة لا السنة تنقسم قسمين إما متواتر وإما أحد يعني في بعض السنة أيضا رواها مجموعة عن مجموعة عن مجموعة يسمونها سنة متواترة وهناك سنة أحد يقول ليست متواترة والأحد ثلاثة أنواع هذا صحيح درس مصطلح لكن باب التجين حتى لا يطلق المصطلح هذا كثير من ربما لأوصول فقه لكن الشاهد أنه السنة الآحاد تنقسم تقسم. إما فرض مطلق اللي وإما عزيز وإما مشهور أو مستفيض هاي يسمونها الآحاد إحنا نقول الحين نقول آحاد وعشرات ومئات والوف كذا فالآحاد اللي هي دون العشرة يعني رواه واحد هاي يسمونه آحاد غريب أو فرد رواه اثنين آحاد عزيز رواه ثلاثه احد مشهور رواه اربعه ايضا احد مشهور ليس تسعه احد مشهور ابتدي فيقولون اذا وصل سبعه بعضهم يقول صار متواتر بعضهم يقول لا لما يوصل تسعه بعضهم يقول لا يوصل عشره بغض النظر زين لكن الشاد ما معنى احد ما معنى متواتر المتواتر الذي رواه رواه عدد كبير الاحد لا مو عدد كبير اقل من العدد الكبير وهو ثلاثه انواع اما واحد وهو يسمى غريبا وإما اثنين ويسمى عزيزا وإما ثلاثة فما فوق ويسمى مشهورا أو مستفيدا بعض المنحرفين حقيقة قالوا العقيدة ما نأخذها إلا من المتواتر أما الأحاد نأخذ منها الفقه نأخذ منها السيرة نأخذ منها التفسير لكن الأخلاق الاداب لكن ما نأخذها ما نأخذ من الأحد عقيدة وهذا كلام باطل لأن الدين واحد يا تأخذه كله يا تخلية كله ما تصير مزاجية لو واحد عكسها قال العقيدة أمور ذهنية مو لازم متواتر احد عادي لكن الفقه يوم عملي كل يوم أصلي كل يوم أصوم كل يوم ولا لا لازم متواتر عكسها ما يردون عليه كذلك قضية التفريق بين أحاد ومتواتر هذه قضية حديثة ما كانت معروفة عند أهل العلم في السابق خلاص قال الرسول تهينا ما يقولون هل هالمتواتر هل متواتر هل كذا ما يفرقون هذا التفريق ثم كذلك لما نأتي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ألف حديث يمكن عشرة متواتر و تسعمية وتسعين فلما تقول أنا ما أخذ بالعقيدة إلا المتواتر شمعناته ما أخذ من السنه ما أخذ من السنة معناه عقيدة إذا تقول ما أخذ العقيدة إلا متواترا المتواتر قليل جدا يعني الذين جمعوا المتواتر بعضهم قال احد المتواتر كلها في العقيدة والفقه والسيرة والتفسير كلها ما توصل سبعين حديث بينما أحاديث النبي بس اللي في البخاري ألفين وستمية واثنين في مسلم ألفين وثلاثين عند أحمد أربعين ألف أو وعشرين ألف حديث على خلاف في حديث مسلم أحمد بقيه من مخلد مسلم أكبر زين معناته لما تقول أنا ما أخذ في العقيدة إلا المتواتر شنك تقول أنا ما أخذ في العقيدة من السنة أبدا هذا ما يجوز باطل والصحابة لم يفرقوا بين هذا وهذا نعم أنت زين ما الفائدة إذا معرفت هذا أحد غريب أحد عزيز أحد مشهور متواتر الفائدة الفائدة التي ارادها أهل العلم لما فصلوا هذا التفصيل أو قسموا هذا التقسيم هذا عند التعارض إذا تعارض عندك نصان وما تقدر تجمع بينهما تأخذ الأكثر حنا الحين لما نقول شيء مثلاً, مثلا درسنا متى يبدأ الفقه عشر صح ولا لا إيه؟ لما يديني واحد منكم يقول اشتركنا بدي تسع ونخلصه داعش يبدينا بيوتنا ومسايدنا وكذا وكذا هذا اقتراح شو اسوي هنا انا اقول اقول لا صاكون تصوت ناخذ راي الاغلبيه صح ولا لا اللي يبي الساعه 9 لحد يرفع ترى ممكن استشيركم طيب اللي يبي الساعه 9 يرفع ايده مثلا زين ثلاثين واحد ارفعوا ايدكم كم اللي يبي الساعه عشر اثنين مثلا هنا شو نسوي ناخذ الراي الاكثر صح ولا لا ليش لان يخدم مصلحه اكثر كذلك هنا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 يعني أقل أنه على الأحد غريب زين وعلى الدين كله قائم على هذا الحديث صح ولا لا كل الدين قائم على هذا الامام الإمام يقول قيام الدين على ثلاثة احاديث حديث عمر النعمان بن ياد حديث عائشة من عامر العام ليس عليها أمر نفاه ورد وحديث النعمان بن بشير إن الحرامة بين الحرامة بينه وبينه أمره مشتبه هذا الدين كله قائم على هذه الحديث ثلاثة وهو حديث الأحد النعمان بالنيات. فالقصد إن قضية إن الآحاد لا نأخذ به بالعقيدة هذا كلام باطل ولا يجوز القول به المهم صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا واطعنا نعم قال المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها وفهم السلف الصالح ومن سار على منهج هجم من الأئمة هذا الأصل إن القرآن والسنة قد يتعارض في فهمهما القران ثابت سنه ثابته لا لكن انا افهم القران انت تفهم القران تي هذا يفهم القران تي هذه فهم السنه هكذا فيصير الخلاف في الفهم فاي فهم نقدم فهمي ولا فهمك ولا فهم من فهم من يقدم اتفق اهل العلم اهل السنه على ان فهم الصحابه مقدم ليش لان عاشوا التنزيل عاشوا التنزيل يعرفون الآية هذه نزلت بسبب شنو؟ وداي كتفسيرها تفسير صح. طيب ليش؟ لأن يدشون نزلت أو إن حضر الواقعه لأن احيانا وانت حت... تتكلم ملامحك تدل على مرادك. لو تقول كل تحتمل أمرين، زين؟ ملامحك تدل على مرادك. يعني ما هالقول هاي, هاي بقى سويتي ولا ما سوي؟ مثلا واحد يسولف. أسوي ولا ما سوي؟ قال يسوي بتوكل على الله. سو. ويضحك. معناته؟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 يعني فعل نص الواجب وترك نص الواجب فسئل الامام احمد قال رجل بات ليله في منا ولم يبت الثانيه عليه دم يسالون يعني هل عليه دم قال الدم ايش معناها لما يقول دم يعني عليه دم صح ولا لا لما يقول بات ليله ولم يبت عليه دم قال دم لكن اللي اللي سمعه وحضر وشاف ردة فعله وحركته يقول فقال دم كأنه يستكثرها يعني هذا يقول عليه دم قال دم اش دعوة يعني ليش دم واضح له لا هذه من اللي يفهمها اللي حاضر وشاف طريقة كلامه طيب قال دم فسأله قال فماذا علينا قال يتصدق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 يعني راضي صح ولا لا خل الأسد إذا رأيت نيوبا ليت بارزة فلا تظن أنه ليت يبتسم أنا ما أتكلم أنا أتكلم عن آدمي ومجدانك عند مشاعر عند حاسيث يستطيع أن يعبر بحركات وجه عن مراده فلما يأتينا واحد مثل من مسعود رضي الله عنه ويقول فتبسم النبي تصديقا للحبر هذه من اللي يفهمها اللي حضر ولذا يقدم قول الصحابة في فهم الكتاب والسنة على قول غيرهم. ولذلك دائما تسمع كلام أهل العلم يقول الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين أقرب لأن معاشه والأحداث أتقال الله أقرب لفهم العربية لذلك يقدم قولهم على قول غيرهم رحمهم الله تبارك وتعالى ورضياؤه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 ومن هذا قول علي رضي الله عنه لما جاء بالوليد بن عقبة وقد شهد عليه اثنان بأنه شرب الخمر عند عثمان رضي الله عنه فقال عثمان لعلي أقم عليه الحد خلص ثبت عليه شرب الخمر أقم عليه الحد فقال علي لعبد الله بن جعفر قم يا عبد الله فاجلده فقام عبد الله بن جعفر يجلده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 ابن ابي رضي الله عنه قال لا خلها أربعين بس ترك ترى عمر مو غلطان واضح ترى عمر ما هو غلطان كل سنه كل سنة. ومنها تأخذ أيضا لما زاد عثمان الاذان الاول يوم الجمعه مثلا لانه راى الناس يعني ينشغلون في تجاراتهم ولا ينتبهون لصلاه الجمعة صلاة الجمعه غير الصلاه الثانيه لصلاه الظهر يؤذن عندك ثلث ساعه ربع ساعه حسب ما تيقيم تروح الثلاثه لما يؤذن معناته شنو خطب خلاص انا ما يؤذن الامام صاعد المنبر فالناس قد ثلث بتجارات بتجاراتها وتتفاجئ بالاذان فلذلك عثمان جعل الاذان الاول لتنبيه الناس قياسا على اذان الفجر الاول لتنبيه الناس النايم يقوم يتسحر ويوتر واللي قاعد يصلي يوقف صلاته على اساس يتسحر يستعد لصلاه الفجر فالشاهد من هذا ان اهل العلم اخذوا بقول عثمان رضي الله عنه وقس على هذا غيره فالقصد ان سنه الخلفاء الراشدين كذلك معتمده اذا لان المقصود هو فهمهم لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اربعه قال اصول الدين كلها بينها النبي صلى الله عليه وسلم ولا حدث لا يحدث بالدين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 لما أمر الله تبارك وتعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه واله وسلم قال ولا يعارض شيئا من الكتاب والسنة بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا قول شيخ ولا كأبدا الكتاب والسنة مقدم على قول كل أحد كل أحد مهما كان هذا الأحد الكتاب والسنة مقدما لا يقول يرد الكتاب يقول لا قال فلان لا ما تعارض كتاب الله بقال فلان ولا نعم قد تقول انت انا لا اعارضه لكن اعارض بفهمه هذا موضوع ثاني إذا تعارض بفهمه اما إذا تعارض القول كله هذا لا يجوز نعم. السادس قال العقل الصريح موافق للنقل الصريح هذه قاعده أن العقل لا يخالف النقل ابدا لا يمكن لا يمكن ليش المصدر واحد العقل من الله والنقل من الله النقل الكتاب والسنه من الله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 إذا كان من السنه يكون حديث ضعيف او موضوع عنه يظن في بعض الناس اول مره في حياته حديث صحيح وحديث ضعيف خلاص قال رسول الله خلاص ياخذ على طول كل الحديث عنده صحيحه ما عمر سمع شيء يسمع حديث ضعيف حتى انه حدثني احدهم يقول دخلت مسجدا فالشيخ قاعد يحدث الناس بالمسجد فقال في يوم من الأيام جاء أسد ودخل المدينة فخاف الناس فسمع النبي بدخول الأسد فذهب إليه فأمسكه من أذنه أمسك الأسد من زين وقال إياك أن تخيف أهل المدينة فطأ طرسه وخرج من المدينة بهجوء الأسد فصاحب هذا يقول أنا ما تحملت يعني شكعت تبون أنت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 فهنا هو الـ الـ احنا نتكلم عن السنه الثابته سواء كانت متواتره او احد طالما منه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ابدا باي حال من الاحوال ان يخالف العقل لا يمكن اما الخطا في النقل واما الخطأ في العقل اما أن النقل يخالف العقل لا يوجد لا يوجد وبنتيمية تيميه رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب عظيم جدا كبير جدا اسمه درء التعارض بين العقل والنقل حاليا مطبوع بتسع مجلدات درء التعارض بين العقل والنقل لا يوجد تعارض بين العقل والنقل ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه صحيح ابن صحيح يقول ايتوني بأي حديث ترون أنه يعارض يا أجمع بينهما ما في تعارض بين النقل والنقل ولا بين النقل والعقل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 تدبر أمورها وكذا ليس مباب العدة هذا وإن هذا مباب إعطائها فرصة حتى تجد سكنا آخر بعض الناس ما تبوهم يلا بيعوا البيت نبي نستفيد من بيتنا نبي فلوس قال لا حقها الزوجة تقعد سنة كاملة قبل ما تبيعوا البيت لما تستقر وما تخلص من عدتها وعطها بعد ست ثمانية شهر أخرى عقب العدة إلى أن تستقر أمورها بعد ذلك طلعها ماكو مشكلة لكن قبل هذا لا هذا اللي قلنا ما في نسخ وبعض اهل العلم يرى ان هذه منسوخة قض النظر لكن القض لا تعارض ايه بايه دون النظر في يمكن هذه ناسخة وهذه منسوخة هذه عامة وهذه خاصة وهكذا فالشاهد من هذا انه لا تعارض بين عقل ونقل ولا بين نقل ونقل والله اعلم طيب ثم قال يجب الالتزام بالألغاز الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البديعية التي يحدثها الناس والألفاظ المجملة المحتملة الخطأ والصواب يستفسروا عن معناها. الألفاظ في العقيدة ألفاظ شرعية. صلى لا يب ألفاظ بديعية. الحين مثلاً أعطيكم مثال يعني قضية القرآن الكريم هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ مثلاً الصحابة رضي الله عنهم هل في واحد منهم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ أحد سأل ماشيه الأمور خلاص اسمعوا القران حتى يسمع كلام الله وقالوا كلام الله وما نقل عن عكرمه يمسك المصحف يقول كلام ربي كلام ربي ويقبله او يضع على راسه يعني ما تطرقوا لهذا الموضوع فالفاظ البدعيه هذه القران مخلوق ولا مو مخلوق وتعال هذه كلها اشياء بدعيه خرجت بعد عهد الصحابه رضي الله عنهم لما تكلم اهل البدع في مثل هذه الامور والزم الناس وهم المعتزله الزم الناس بما اقتنعوا به وهو ان القران مخلوق لقول الله تبارك الله خالق كل شيء او قول الله تبارك وتعالى إن جعلناه قرانا عربيا قال جعلناه بمعنى خلقناه زين قالوا اذا القران مخلوق لازم كلكم تقولون القران مخلوق كل الناس لازم تقول القران مخلوق واقتنع المامون بهذا الكلام ان القران مخلوق وان يجب الزام الناس جميعا بأن القرآن مخلوق جاءت فتنة تخلق القرآن فتنة عظيمة استمرت 18 سنة هذه الفتنة المامون خلاص اقتنع ان القرآن مخلوق يجب على كل الناس يقولوا القرآن مخلوق طيب ما قالوا الصحابة القرآن مخلوق ولا قالوا التابعين القرآن اسكت صك الموضوع ما رضى لكنه كان خايف من امام اهل السنة في بغداد في ذلك الوقت يزيد بن هارون فعمل اختبار بالون اختبار كما يقولون فأرسل شخصا قال اذهب إلى يزيد بن هارون وقل عنده إن المأمون يريد أن يظهر القول بخلق القرآن وشوف ردة فعله بناء على ردة فعله نشوف نقول الكلام هذا ولا نسكت فهذا ذهب إلى يزيد بن هارون في مجلس يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد وشيخ بن معين وحتى أظن شيخ علي من المديني وشيخ يعني كثير من العلماء في ذلك الوقت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 وأمير المؤمنين لا يقول بهذا الكفر فإن هذا الكلام كفر ولا يقول به أمير المؤمنين أبدا سكت داك. راح قال حقا المؤمنين قال الموضوع. خاص فسكر الموضوع لين مات يزيد بن هارون لما مات يزيد بن هارون أعلن المؤمن القول بخلق القرآن وقد الله مات في نفس هذه السنة سبحان الله أعلن القول وإجبار الناس على القول به وكل واحد يخالف هذا القول يا يسجن يا يقتل يا يعذب وفعلا ألزموا الناس بهذا القول ثم قلنا ان المامون مات في نفس السنة التي اعلن فيها القول بخلق القران وجاء بعده الواثق الواثق المعتصم عفوا المعتصم التزم بهذا القول بس المعتصم زاد على المامون يقول المامون كان يعني على هذا ان كان يعني في عنده حكمه عاقل عالم المامون بعكس المعتصم فالمعتصم دفش فكان اللي ما يقول القرآن يقتل فقتل نعيم بن حماد الشيخ البخاري وقتل البويطي تلميذ الشافعي وقتل أحمد بن نصر الخزاعي وقتل محمد بن نوح اربع من العلماء قتلهم لأنهم لم يقولوا بخلق القرآن فاضطرب الناس في عهد المعتصم حتى إن الإمام أحمد سجن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 تقول القرآن مخلوق أنا أقول به فاستمر هذا الامر في عهد الواثق حتى جاء المتوكل بعد الواثق متوكل أيضا مدة سنتين من خلافته أيضا يتبنى هذا القول ثم رجع إلى قول أهل السنة ومنع هذا القول بأن القرآن مخلوق الشاهد قتلوا الناس سجنوا عذبوا شتتوا الناس عايشوهم في رعب على بدع شيء لا قاله الله لا قاله الرسول بس شيء دخل براسهم أجبر الناس به والعياذ بالله نعم قال العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم والأمة في مجموعها معصومه هذا لابد انتيقم بهذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لا يخطئ أبدا في التشريع لا يمكن أبدا انه يقول شيء غلط حلال يقول عنا حرام أو حرام يقول عنا حلال أو واجب يقول عنا لا يجب أو لا يجب يقول عنا واجب مستحيل معصوم في التبليغ عن الله تبارك وتعالى والامه معصومة في اجماعها أي لا يمكن أن تختلف الامه لتتفق تتفق الامه على باطل لا يمكن مثل اللي قلنا قبل قليل اجمعت الامه على صحة صحيح البخاري مثلا لا يمكن أن تكون اجتماع هذا باطلا أو خطأ. أجمعت الأمة على أمر إذا إجماعها معصوم. لا تجتمع أمتي على ضلالة. وإذا اختلفوا اختلفوا الأمر واضح. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم يعني اختلفتم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله.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 فلا يجوز لاحد ان يخالف الامه في اجماعها نعم يقول في الامه محدثون ملهمون كعمر والرؤيه الصالحه حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من كان قبلكم محدثون فان يكن في امتي فعمر جاء في حديث اخر لو كان الله سيبعث نبي من بعد لبعث بعث عمر هذا لا يصح لكن الذي صح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من قبلك محدثون المحدث هو الملهم يعني اللي يقول شيء ويطلع صح احنا نسميه موفق يعني رأي دائما صواب و عمر يقول وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم قال لو حجبت فنزلت فقال لو حجبتني ساف نزلت ايه الحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه ان طلقك كنا يبدله أزواجا خيرا من كن فنزلت عسى ربه ان طلقك كنا يبدله أزواجا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 قال المراء في الدين مذموم والمجادلة بالحسنة مشروعة فرق بين المراء والجدال الله تبارك وتعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم به وجاهدهم به جهادا عظيما الجدال بالحسنة مطلوب انسان يجادل وابراهيم جادل عيسى والسلام النمرود وغيره جادلهم موسى جادل فرعون والنبي صلى الله عليه وسلم جادل قريشا فالجدال مشروع لكن اللي مو مشروع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 نقاش الناس العقلاء اللي يبي يوصل للحقيقة وليس يبي يبين حق الناس النغلبة يذكرون أن إسحاق إبراهيم الحربي إبراهيم الحربي والشافعي تناظر في أمر وهو في قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة قرؤ ما معنى ثلاثة قرؤ؟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 فتناظر إبراهيم الحربي مع الشافعي شنو المقصود بقرء؟ هل هي الحيض أو الطهر من الحيض الشافعي كان يقول الحيض القرء الحيض إبراهيم الحربي يقول لا القرء هو الطهر من الحيض فصارت مناظرة بينهم تناقش يعني نقاش بينهم كل واحد يبدلت من كلام العرب من القرآن من السنة وكآخر شيء وإبراهيم الحربي قال حق الشافعي صراحة أنا اقتنعت برأيك خلاص. القر هو الحج. شو قال الشاهد؟ قال لا أنا اقتنعت برأيك بعد. <تصفيق> لا القره هو الطهر وحقي غيرت رأيي. يعني لو واحد غير الشافعي حتى لو غير رأي يقول يسكت. يقول شيفس قلت لك. أنت ليش تعاند؟ لا هو كان يبي الحق ما يبي يظهر إنه من يغلب. لكن يبي الحق كمان تاقتنعت بقولنا اقتنعت بقولك. فكلاهما جاء ويريد الحق.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 كان يخرجون في حتى من زمان هالسوالف هذا السؤال إن في يوم عاشوراء يخرجون يلطمون ويبكون ويصيحون في الشوارع اللي هي المسيرات هذه غير التطبير وهذا اللي الحين في السابق كان مسيرات بكاء وعويل وكذا في يوم مقتل حسين ففي مجموعة يقول من كثير يعني ضد الشيعة فقاموا بيوم مقتل مصعب بن الزبير لأن الشيعة ما يحبون يطلعوا يبكون ويصيحون وهذا مثل ما تبكونت بيوم الحساء نبت نكتب يوم مصعب، زين باب الإغاظة لهم، فقال ابن كثير ولا تردوا البدعة ببدعة، ولكن تردوا البدعة بالسنة، ما يصير عليهم أنهم روحنا نبتدع مثلهم عشان رد بدعتهم ببدعة ثانية ما يجوز، وإنما تردوا البدعة بالسنة مثل بعض الجهال كان في الجامعة أنا ما حضرت طبعا لكن واحد يحدثني كان حاضر يقول قام شيعي وسب عمر يعني بالجامعة هي حرس السنة وكذا فقام هذا السنة وليسب علي النبي طالب ونرى عشيت انت قال سب عمر قال شكت سب عمر علي قال هم يحبون علي حتى <تصفيق> إحنا نحب علي ما يجوز فما يصير رد البدعة ببدعة وإنما ترد البدعة بالسنة فهذه المسألة مهمة جدا وهي الالتزام بمنهج الوحي الوحي وليس باتباع الأهواء آخر نقطة قال كل محدثة في الدين بدعة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 عند عنده سؤال كم تاريخ اليوم هجري 18 ولا 7 ساعة؟ هجري هجري لا لا 18 18 م? ما عليه اظن 18 اليوم قلت قد عندنا سؤال لنا اللي تفضل ها لا يا استاذ سلام ايه كلهم ما استمعوا على العلماء ايه العلماء لا العلماء اجماع الامه العلماء اجماع علماء الامه وليس العوام ايوه ثبت ارفع صوتك شويه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 طيب يبين من سعره اذا كان ذهب او مطلي بالذهب مثل التنبيه هذا الحين الفنادق وكذا انتبهوا لا تاكلوا ملاعق الفنادق خاصه الفنادق الدرجه الاولى وكذا هذه الخمس نجوم غالبا يقولون ان ملاعقهم من ذهب من فضه الملاعق والسكاكين والشوك من فضه اكل بيدك ولا لا تاكل سندوي تميه فلس وايد احسن لا تأكل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 لعن الله الواشمات والمستوشمات لبقي السؤال لم يذكر الواشم لا هنا مثل يعني نقل نقل ذكر الواشمات لانه يكثر عند النساء فقط وإلا حتى الواشم الرجل لكن لو لا يكثر عند النساء لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة لانه يكثر عند النساء والا في اكثر احكام الشريعه يذكر فيها الرجال ما يذكر فيها النساء